الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر、, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر كبيره الله اكبر كبيره الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله إلا الله وحده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده واعز جنده واعز جنده واعز جنده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله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 لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله كبر الله أكبر, الله أكبر, أكبر أشهد إه إلا الله أحد أن إه إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله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 حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير وَحمد لللهه ككثير وَحمد لللهه كثير وَبحان الله بكرة وأصلة لا إها إلا الله وَوحدها نص عبد نص عبدها نص عبها نص عبدها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 لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إه إلا الله أشهد أن إه إلا الله أشههد أن محممد سول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا اله الا الله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 الله أكبر الله أكبر لا إها إلا الله الله أكبر الله كبر الله أكبر الله أكبر, أكبر, أكبر شهد إه إلا الله أشهد إه إ الله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 الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير والحمدُ للله كثير والحمدُ للله كثير وَبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وَوحها نص عبد نص عبد نصار عبدها نص عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها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 لا إله إلا الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله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 الله أكبر،, الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حيّ على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله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 نصار عبده واعز جنده واعز جنده واعز جنده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله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 لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد ال إه إلا الله حد أن إه إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح, على الفلاح الله, أكبر الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله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 حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح <حي> على الفلاح الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا لا اله الا الله وحده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده نصر عبده واعز جنده واعز جنده واعز, جندها وأعز, جندها وأعز جندها وهزم الاحزاب وحده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله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 الله كبر الله أكبر لا إها إ الله الله أكبر الله كبر الله أكبر الله أكبر لا إه إلا الله أشهد أن لا إه إلا الله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 لا اله إلا الله الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله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 الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير وَحمدُ للله كثير وَحمدُ للله كثير وَبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وَوحدها نص عبد نص عبد نصار عبدها نص عبدها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 <تصفى> لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله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 الله أكبر الله أكبر لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله كبر الله أكبر أحد إه إلا الله حد أن إه إ الله شهد أن محممد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة, حي على, الصلاة حي, على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير والحمدُ لللهه كثير والحمدُ لللهه كثير وَوسبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وَوحدها نص بد نص عب نص عبدها نص عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها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 اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر <سؤال> لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد إه إلا الله أحد إه إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله اكبر لا اله الا الله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 الله أكبر الله كبر لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أكبر أشهد أن إه إ الله أشهد أن إه إ الله أشهد أن محمد رسول الله أشههد أن محَّد الرسول الله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 اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح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 الله أكبر الله أكبر لا إها إ الله الله أكبر الله كبر الله كبر الله أكبر, أكبر, أكبر, أكبر, أكبر أشه إه إلا الله أحد أن إه إ الله أشهد أن محمد رسول الله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 حي على الصناححي على الصناءحي على الفلااححي على الفلااح الله أكبر الله وَكبر لا إها إلا الله الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير والحمدُ للله كثير والحمدُ للله كثير وَوسبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وحها نص عبد نصار عبدها نصار عبها نص عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها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 لا إله إلا الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله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 الله كبر الله أكبر لا إه إ الله الله أكبر الله كبر الله أكبر الله كبر أشهد إه إلا الله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 لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن إه إ الله شد أن إه إ الله أشهد أن محمد رسول الله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 الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير والحمدُ لللهه كثير والحمدُ للله كثير وَبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وحها نص عبد نص عبد نصار عبدها نص عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها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 اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح على الفلاح الله اكبر الله اكبر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 الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير والحمدُ للله كثير والحمدُ للله كثيرة وبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وحها نص عبد نصار عبدها, نصار عبدها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 اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد حي على الصلاه على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, أكبر أشهد إه إلا الله أشهد أن إه إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير وَحمد لللهه ككثير وَحمدُ لللهه كثير وَبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وَوحدها نص بد نص بدها نص عبدها نص عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها, نصار عبدها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 <تكتشفت> لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إه إلا الله أحد أن إه إ الله أشههد أن محممد سول الله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 الله أكبر الله أكبر لا إها إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ششهد إه إلا الله أشهد إه إ الله.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 الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر كبير وَحمدُ لللهه كثير وَحمدُ لللهه كثير وَصبحان الله بكرة وَصلة لا إه إلا الله وَوحها نص عبدد نصار عبدها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 الله أكبر الله أَكبر لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر أشهد إه إلا الله أشهد أن إه إلا الله شهد أن محمد رسول الله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 اشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. أشهد إه إلا الله أحد أن إه إلا الله شَد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على, الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر لا اله الا الله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 نصار عبده نصر عبده نصر عبده واعز جنده واعز جنده واعز جنده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله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 أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح, على الفلاح الله, أكبر الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله الله <much> اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أن لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد محمد رسول الله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 <تصفيق> لا إها إ الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشههد أن إه إ الله أشهد أن إه إ الله أشهد أن محمد رسول الله